جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب أن تجعل مجلسك منطقة آمنة لا تسمح فيه بالخوض في الأشخاص والأعراض جرب ذلك في مجلس واحد <accomp> ليس فقط لأنك تكره أن تذكر بنفس الطريقة ولكن لأنك مأجور على ذلك أيضا لا تدع عرض أخيك المسلم وشخصه عرضة للأخذ والرد قال عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عنه النار يوم القيامة تستطيع أن تدفع عنه ذلك بلباقة وهدوء فقط جرب جرب جرب, جرب.